ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه وابشروا بالجنه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 الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حوض عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر